بسم الله الرحمن الرحيم أرايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحط على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرامون ويمنعون الماء